صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا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 كمون عصرته قلت أغسطس قلت الشيحين عصرته شدشتين ميلادي أتي بقصة لي نوستوزن لنا درسيني الأصول الثلاثة كنوست أبتا شادشيتي أركان الإيمان بطيحنا كم تقول لها هنا زين سوحتو أركان الإيمان شدشتين أتا شادشيتي لو ما عانت الإيمان باليوم الآخر وشرحي قال أساز القبر النازل له رب رحمه لهم الشيخ محمد بن صالح العثمين رحمه الله واليوم الآخر الشيخ محمد بن عبد الوهاب إذي آقبت عندي شارد شيتا عندي عندتات ناي إيمان بزعبة يوم الآخر كنأمن اليوم الآخر يوم القيامة الذي يبعث الناس فيه للحساب والجزاء يوم الآخر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضل يا أهل انبقارك <تصفيق> الصباح نقو موت كام متساق خمزو اللوخ يوم القيامة فسو دماني دك كابقى برمزة السوء لمالتي فبقى رب خاتمه يتسبغ لنا وصباح نقو كل زموته سبكت السي كله نقاء موتين فنمنتعينا نتسبغ لمالتي للحساب والجزاء رب سبحانه وتعالى يتي حسابنا هنا كف اللي بتدي سرحنا يو أبد مالتي وسمي بذلك لأنه لا يوم بعده يوم الآخر نم انتهى يوم الآخر آخر ما جرشا مالتي نم انتهى يوم الآخر تباهلا مقنياته جحر زياء معلت زياء معلتي الله نايم جرشا معلتي أمالتي السبب زي الدنيا تخليقه مسموته تسيئه كفليتوزو قبللو ساعتات مالتي فمن يعمل مثقالة ذرة خيرا يره خير زقبرة كند أدرتهم رب خبوي مالتي ومن يعمل مثقالة ذرة شر يره شر حماغ زقبرة دماخند أدرتهم كارب خاني كفليتو يبو مالتي رب خير يسرحن فبقى أزم عالتزي كندالوولو ما دام أمين قابري مسموتكا بدحري قبر زي اب قبر مساعات 500 كم مالتي اب يوم القيامه تتسال له ساعاتها فبقى زي قبر زي وتقول مالتي ينشق ابا اقول له كفتك بالي كنت سيل وفي حديث صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم تقوسه مالتي عجب الذنب زبلوها عظم الله اب تحت حقونه تركب مالتي كبزئه نتسي له اذا عظم زئه هاي تندد هاي تطفي مالتي فرب سبحانه وتعالى ما يوك ما يمس وقع اذا عظم زئه اكتبوا كل جمله فبقى كابزاعة مزيئة جميرنا حقونا زلو سلفنا زلو كساب رئسنا كساب اجرنا كل ذي تكامل ملو بملو مسملأنا زمائي ذي نزاعة مزيئة يبقل سبحان الله بإرادة الله سبحانه وتعالى ونزغونا سبزاعة مزيئة ابتي آخرنا يحقوه ابتحتنا حقوه ألا مالتي عص عص يبلوها ابناي مالتي والرسول صلى الله عليه وسلم عجب الذنب لهمنا زياء بزياء نحن تس فبقى يا شباب قوموا نكون لكم أبوتات عدتات مالاتي نزي شريت نسمعوا زلنا نزي ما عالتزينا الدالو أبزي عالتزي حساب كفليت ألو مالاتي حيث يستقر أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم سب جنة رب خبهم يكبرنا تتويط بهنا من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسير فوكز دون حساب رب سبحانه وتعالى يحاسب اذ بيمان يدو تهابه تي مزغب ناتو بصرحو مزغب ابن كتاب تصحبه مالك وبخالها الزرار ما قال إدمه العياذ بالله الشر زملؤه ما التي مزقب تقينه بس أقامه يقبل سلزي نزم عالتزي حدراك نداله ما باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور إيمان بيوم الآخر كنقبرت وقيننا ما التي سلسة نقرات التغالب إذن سلسة زي الأول الإيمان بالبعث مخناخ أمن لنا وهو إحياء الموتى حين ينفخ في الصوري النفخة الثانية إذين كنت نفخها له فام خبها له كله أبدا ساعة إذين خلت إسرافيل كنفخه مالته تطرم بغدامه تخوكعون كله ورد في الحديث في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن لهم شبهمه الرسول صلى الله عليه وسلم لكن قرن خمسنا الدنيا خير مثلنا مالته لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى فإسرافين مجمرة فام مسبل وي تطرنبا مسوق نزي صورزي كل سب لموته إلا من شاء الله ابتخال ايتي نفخ مسقبرة معلتي كل سبد ما يتس اتوم زي ما ناخر الزمان بنفخ يوم زموته معلتي نفخ الصور اقدموا زمتة الماء من مات فقد قامت قيامة خمتز بوله رسول الله قيامة نفسه اتوم يتكاسي اتا قيامة اتوم قيامة زر كبولهم كني اسرافيل نفخ الصور مسقبرة كلهم كموته يوم معلتي. سلالي كل التلوه تا قدامه يتينا يموت مالتو وتقاليتك كطبرنا انت فيقوم الناس لرب العالمين ربخه كل انا انت مالتي حفات غير منتعلي اول مقدم كنت كلنا قماي ابننا طرح حجرنا هنا نا بربخ المتي غير مستترين كمونت راح نبسنا كداني بالله غرلن غير مختوني كان زيت كان شبناه زيت تطهرنا خموخنا احنا ننكر كمتا انولدتن كلنا, كلنا. كدا لا كدانا اينبرنا چمانيرنا اينبرنا فنولدت كلنا تخنشبنا نيرنا كم جاء قلنا هنا بزاي كده بزاي جامعه مخا خمت خيت خنشبنا كي خي تطهرنا قلنا كما اخو قلنا نخن الرسول صلى الله عليه وسلم غيروا من أم. قال الله تعالى رب سبحانه وتعالى تعالى كما بدانا اول خلق نعيده كم تامه جمر اذا خلقنا كون كم ادم وعدا علينا ازغاني قال ويتكون مستسعكم كمتاء قول عطم قول لكم استولدكم كما أقول لكم نبايك تقرب يخوملوا إنا كنا فاعلين نحنا إذنك رزي أبتكبار وعنى يولي. إلا نائم زد ما رب سبحانه وتعالى قال تأتيه إن الله لا يخلف المعاد إذي أبسورة الأنبياء نرغباء آياء كسري مئتن أربعةن Walba'thu haqqun thābitu, dalla alīī l-kitaabī, wa sūnā, wa ijmaā'a l-muslimīn. Kāntu sūmu hāna kāb kāb ar nadu māni? Thābitu. Ab qurāna lū, ab sūnā lū, kam uim kullu muslimīn, at-tāfiqom, ijmaā'a gairā'u malatī, ba'th kam zūlu bādā l-mūd. Qālāhu ta'ālā, hiwat دحري زي عابخوم وببيسكم دحريو شيبكم بدحري ثم انكم بعد ذلك لميتون دحريتكم موتوتو دحريوتنا الدنيا مالته ثم انكم يوم القيامه تبعثون قيامه مع تدمغ الدسويف زياده سوره المؤمنون رقم 8 ايات وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة غرلا متفق عليه لك السبات كحشره وقال بربي سبحانه وتعالى انت اخوينهم حشره لونه حفاتا غرلا حفاتش اما زيبوا لهم مالتي غرلا دماء زيتا خنشبوا زيتا طهر سيزا زي قيامة معالتي زياني ذكر كدان يبلنان شاما يبلنان كي تطهرنا اخو لنا دماني تولدنا لا كما اخونا نحشر مالتي وَأَجْمَعَ المسلمون على ثُبُوتِهِ إِذِي بَعْثِ بِحِرْمُوتِكَمْ زُلُّوا دُمَانِي إِمْنَةُ قُدَّايُوْ كُلُّمْ مُسْلِمِينَ دُمَانِ بَذِي أَتَّفِقُوا مِنْ وَهُوَ مُغْتَضَى حيث تقتضي أن يجعل الله تعالى لهذه الخليقة معادا يجازيهم فيه على ما كلفهم به على ألسنة رسله ازدمان رب سبحانه وتعالى نابئ امام لشتكم يزبل زلو مالتي ازقاني خندالو يگبا عمل الصالح بتوحيد تمسك بن قبر سنه الله صلى وسلم كنكتل كابترب يزغل كلو رسول الله صلى الله عليه وسلم زغل كلو كنكلكل كم اون كاب شركي كاب بدعه كم معصيه رحم تمزكي راينا ندالو عقب رب ازي تغمنا سبحانه وتعالي. وانهم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم زبل حدثه مدح رميته قلت انا قري من لهسو حدث رحيم سو ابو قدو زعته دق خان جنب كان يملسو ابو قدو زعته يا شباب انتي عمل الصالح صب سناي قبر زبرك اترقوا ابو تقبره قامت يا مالك رب خاتمان صب بقى رسولات الرب اللي اخوام زله جدوفيز توحيد الحزب كاب شركي راحقوا بدا عايتوا كبروا نقوم امليسكم نابا اني ما نكفلتكم كبروا كحاسبكم زي اخبكونات حذره كلها انها توحدنا على السنه نرسل الله عليه وسلم فهموا السلف قالوا لنا له دعوه السلفيه قد قال الله تعالى رب سبحانه وتعالى انتايل اف حسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون سوره المؤمنون الايه 115 بما سلككم دو يبل رب سبحانه وتعالى صغيل شلال زبلكم بزاي على ما خلقكم خلقكم خلقوا على ما لنا انا يبل الله معناته خلقكم خلقوا صغيل يكونكم خالقكم خالقكم نعيته غزوه خبله توحين حزوليك بلي خلقكم زلقوا صبحنوا جوكنا بغا مملاس توقينات توحيد سناء حزم صبغه وقال لنبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم ان تعالى رب سبحانه وتعالى الذي فرض عليك القران قرانا لارد لاردك الى معد اب سوره القصص ايه 38 حمشته اذ قران اذ كمتي واجب فرضي كيرل كازل لخو بازي قرآن نزيل تمسك قبر قرآن حزيل فرضي كيرل كازل لخو كم أول أبسح يوز قرآن نزيل كازل لخو لرادك إلى من الذي يقوم من رسول صلى الله عليه وسلم بيطلع. مع أنه الرسول الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخره اللهم صلي وسلم عليه مع ذلك رب سبحانه وتعالى قال ما بايكت من لزقة قرآن هيترزع هبزحيه نفس بغاز القرآن سلي. تزيبزحك هايوك حسبك هاي نوم سبحانه وتعالى ومع ذلك بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم نأخران كندي استعداد قبرو بقيام الليل حتى تتفطر قد حتى تفطرت قدمه وقرومسي نقيعوه عايشة نزل مسرائي لالو لا نزل نقرز مسرائي يعني نفسك هذه تريحة وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ذنبها تغفرن كله نايزة حالة فنايزة مثلن كمان تغفرلك أفلا أكون عبدا شكورا بسغن بارا قوندو ايت ديلين النفط بخمس جنن صبحنوا غو بار <معره> خندينا اخيره استعدادي قبره لرمال الرسول الله عليه وسلم حتى يوم القيامه كلهم انبياء نفس نفس زبللو ساعات لكن الرسول الله عليه وسلم سجود يقبر مالتي نربي ينؤدوه مغنياته خمزة ما عالت ربي أي... تقطعي فلتن عبد ما تزون كم دياء مقطع زياء أي... أي قطعين يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم صحي بسبوردت مالتي حج هر ركوين نبلأ لنا نبلألمه يا أخيرا خميك تكونيها سبحان الله العظيم المهم الرسول الله عليه وسلم دعا يبزو حمالتي نربي ينؤدوه رحملنا نقوم له وإلا لنفسهم ضمان جنة لهم لكن أمتكم فنرسو صلى الله عليه وسلم تهيبها لهم شعر ارفع رأسك عب سجود سلسة أنوحو رئيس قل على الله يبها سل تعطى نربي أرضي أمو سلسخونه نيدوم سلسخون رسول صلى الله عليه وسلم نربي أرضي أمو محير ارفع رأسك يبلوم رب سبحانه وتعالى في النهاية سلت وعطى إذا حتت كتوان وشفعت, وشفعت وشفع ذلك خير ما توحص من الموحدين المالدي أبز ساعات إذن تابلو رسول الله عليه وسلم أمتي أمتي أمتي أمتي إذن ما هل استعداد قيرناله يا شباب والله يكن داي شباب موت الفجأة يموت اللو هندبت أو موت كم زي أقدمنا من توصيل سنحنا مجلس زي مالدي فبقى نحن خانين هل ضمننا الجنة؟ هل ضمننا حسن الخاتمة؟ أخيرا نذكر والله الدنيا شاق إله هنه بعلف مزوغ والله الدنيا شاق إله لكن أخيرا نحن ذكيرك عليك الدنيا مهما شق الرئيق أخيرات تذكر بمقابرك تعلفك والنخاء سبحان الله سموها كله سم سم سم لكنها بتوش تقبر انتعيز لا أعلم به الله فريق منعم وفريق معذب قال يوم النعم قال يوم النعم بقبر مكونا ربي هبوه ربك قال يوم كهي عزبوا له بس تأوياتنا تمائنا سمعوننا نزم على التزخني استعداده قيرنا أنزم لربك خاتمانات راح يسبوك يزم المالتي الثاني الإيمان بالحساب والجزاء تقدميتي صباح نقول كاب كبرنا كنت سم وقالنا كنأمن إذي إمنتنا الإيمان باليوم الآخر كالأيت دماني حساب كم زلقنا أمن كفلت كم زلقنا أمن يحاسب العبد على عمله ويجاز عليه رب قاني خفلنا يبدل صراحنا وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وإجمع المسلمين قال الله تعالى إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حسابهم سورة الغاشية الآيتين 25 إلى 26 نابانا يوم كم اللوسين صلى الله عليه وسلم يخبرون زلهم زلهم عليهم لست قطر أبسحلهم أبي أبو خم لست عليهم بمسيطري لو اتي إيمان أبي ربي. هدايه باذن ربي ما انا ابي مخ لينا بنا يمكن له ثم ان علينا حسابهم نحنا ما نقن حسبهم بنا توم زامنوا حسابا يسير اتومزخ احدو جنب نبا برتعك هكذا تعبرت حساب الله لذلك ايتضيق قدوفه تابع كفيرهم ابي مخ قدوفهم نبا انا رب سبحانه وتعالى وقال تعالى من جاء بالحسنه فله عشر امثالها سبحان الله شوف ما يربنا قبر ما عرف ندري رحيم مخان حنت حسن عز قبرك بعشرت قبره رب سبحان الله وتعالى ومن جاء بالسيئه فلا يجزا الا مثله بالسيئه حرمت يدماني حنت قجا ذنبك قبرك يا دماني حنت, حنت يا بعسر تعزفه أبزبلي أبا أجيرت وقوينك نحنتي بعسر تعزفت غير مالات وهم لا يظلمون له سبحانه وتعالى أين ذا المؤمنين إتاد سرحوا أقن يوم بلنانه سلازي رب خير يسرحنا تزياء بسورة الأنعام آياء قسر ميتنسو وقال ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة قيامة معالتي ميزان قفك نبوله إله ازي ميزان زي الرسول صلى الله عليه وسلم قيسم لنا لو كفته كلته ميزان طب رب سبحانه وتعالى زبله فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشه راضيه تميزان زت زت تيلو حف تيلو تخبيدو ميزان اب سعته زي اب تي معيشه رب غقوم البره بس دك بولو نا يحلف ما وأما من خففت موازينه انتدعت ميزان قد يلا فأمه هاوية انتبوته هاوية انت هاوية خنتعي لن وما أدرك ما هي نار حامل فكأجل تنرد جو خلال تماي ناتا دسة وعيزوا قلنا في البكاء ماء يسأتي مالتي. فقطع معاهم حتى مع يقرارس مالاتي بذي ما يزي إذ يوم النار صوراق قيرهم شعور أي طغمهم ربي كب نار يدحن النار إذن ريؤز لنا مقت نحقا يمالاتي مسناي آخران تواداد درناي والله ولا شيء أسرته يجزي فوكس بل كانوا أدروي أين خير أبقى ما قلت صحايا تورج الله المخاء كداون تزيل تعمى زيل كم تاربز خلقك عائشة رضي الله عنها أبن النحوذة ما يطامنا تندداني شوف رضي الله عنها إنتو قد قاتموا مزولوا خابسن الحالي يعني أركبوا مكت آماتو سبعين سبيتا وقتتي هدي خاريخة تهدم أبو خاريخة تهدم حبو خاريخة تهدم. خاري تهدم هد ما أطرح قيلة زليميق يكون نعا سبيت خاريخها تهد دك خاريخهم تهد نزم عالتزي استعداد عالتزي استعداد نزم عالتزي استعداد ترفاني لكن كهول عالتزي خاتمانا ربي يصول ونضع الموازين القسطة ليو... ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا زا نفس دماني اين الزمانينا اين عم الزمانينا الهو عمز بهاليلن قيامات كان مسخاله حبه من خردل اتينا بها كند ادر تقول تمام عت خلينا وكفى بنا حاسبين كن حسبكم منا بتز غبركم ولا كند ادر تقول قصري اربعا شوعاتا وأما جرّش أه... حديث تريفانانا اللواء إن شاء الله أبزمت جمعات ذن حديثي زيان بزعبانا يوم القيامة بالزارة بعمالتي وكتغصا سلزي زيان لما عندما سيدنا يقدر لنا درسي الإيمان باليوم الآخر أخيرا خمزون لوخ نأمن لكن أمن ناسوك من بالا يكون بل إنما استعداد كنقبر الرسول صلى الله عليه وسلم كم تزولوا مقابر عيت الزائر إلى خلق لكم نيرا على إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور على فزورها فإنها تذكركم إيش؟ الآخرة الآخرة تزاهركم عبتم جمعها الشركيات كم تسئلهم الرسول صلى الله عليه وسلم جمعها سلمنا مصمت سمالة توحيد كيدل مقابر قدفوا عيت الزائر إلى نيرا دعر توحيد مس دلدله ايمان سنه مس دلدله له دي على فزورها يدودات زاهرها انها تذكركم الاخر وعثمان بن عفان سبحان الله قران ده قرا لكن ضربت ذاكر كاتبك من متى مس بقوله لانه اول منزلة من منازل الاخرين مجمر يا ما بوتا مالتي قبريعا الدنيا توديع مالتي كلتا ينزل لوانا الدنيا وآخرة كلتا دارا لوانا فبقى كم تعال ابن أبي طالب زبولو مالتيو ولكل مبنون له نايا الدنيا سباعة الله ونايا آخرة سباعة الله فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فبقى الدنيا تتعششون بوتا حسابا له والله ختزار بلو قليله لكن ربي ثباتي هذا خاتمانا ربي يتعبك قبرنا من ربك من نبيك ما دينك من سباها لنا قيامة ما علتقن تسوقون لنا ربي يرحمنا صحينا برأسنا تقربلوه وقت ما لدي زهروا رزير ربي يخلعنا كيف زدت من نزير ربي يدحننا حسابنا سهل أطمس بجنة جنة الفردوس الأعلى سأتوا ربي قبرنا لا بلك أبزع زربي عسو بهذا القدر وجزاكم الله خيرا هذا وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته